الصلاة والسلام عليك يا إمام المجايبين يا رسول والصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق As-salātu wa s-salāmu alaikum. Yeah. As-Salaamu Yeah وانت قد امتن للصلاه تفصل لا وانت قد امتن للصلاه تفصل لا كل ما في السماء wa ilal muntaqa urfi taqririma Ya karima al Ya Rasul Sallallahu alayhi wa ala.